في حزن شديد وانسحاق اكيد رأيت الحبيب فوق عود الصليب فسالته في عجائب لما كله زبت عاب فسألت في عجاب لما كله زبت عاب فتجسد السباب اسمي يا امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي يا حبيب